Må bøger i tekster tjende, og antakeligt i familien. Rød i mit hjerte, rød i بمسا في كل ليالي بنساها من خيالي وحساستي كاني غالي يوم شفتك فضيع بمسا كل ليالي بنساها من خيالي وحساستي كاني غالي يوم شفتك فضيع كنت في برج السياح يوم رأيت الأمان كنت ما ترد الحيان كان خو كنت في برج السياح يوم رأيت الأمان كنت ما ترد الحيان كان خو يا جهرية وفي كل <سؤال> يوم غني وانت قد كنت فني كنت فني البداية يا جهرية وقابري وفي كل يوم غني وانت قد كنت فني كنت فني Rødde kalbi rødde kalbi, en lønne jeg skjær bæhåbken Mabegy til at gange, og en til kunde i fjeljen Rødde kalbi rødde kalbi, en jeg skjær bæhåbken Mabegy til at gange,